الله الذي سهل لعباده إلى مرضاته سبيلا وأوضح لهم الهداية وجعل الرسول عليها دليلا ورضي لهم نفسه ربا والإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أحمده حمد من لا رب له سواه وأشكره على جزيل فضله وعطاياه وأشهد أن الحلال ما أحله والحرم ما حرمه والدين ما شرعه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين الذي يأمر وينهى ويفعل ما يشاء وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المرتضى الذي لا ينطق عن الهوى أرسله على حين فتره من الرسل فهدا به إلى أوضح السبل أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار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 وعزائم ماضيات عاهدوا ربهم على السبات قالوا ربنا الله ثم استقاموا يرون الناس عن طريق الاستقامة يتراجعون وهم على طاعاتهم ثابتون أعظم ما قربهم إلى ربهم ثباتهم على ذيلهم وسرعة توبتهم بعد ذنبهم إنهم قوم إذا أذنبوا استغفروا وإذا ذكروا ذكروا وإذا خوفوا من عذاب الله زجروا يتركون نجة الملك والسلطان والمنعة والمكان في سبيل النجاة من النيران والفوز برض الرحمن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستنون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون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 أنه صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم فأمر بطلبها وسلوك ثبلها لأجل الفوز بها وانظر إلى ذاك الشاب النضر الذي نشأ في بيت عز وسلطان ومنعث ومكان كان معظما عند قومه مهيبا في بلده مقدما بين أقرانه فريدا في زمانه انظر إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه كان مجوسيا يعبد النار وكان أبوه سيد قومه وكان يحبه حبا عظيما وقد حبته في بيته عند النار ومعفوذ ملازمته للنار اجتهد في المجوسية حتى صار قاطن النار الذي يوقدها وكان لأبيه بثان عظيم يذهب إليه كل يوم شغل الأب في بنيان له يوما في داره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 خير من ديننا فخاف أبوه أن يخرج من دين المجوسية فجعل في رجله قيدا ثم حبته في البيت فلما رأى سلمان ذلك فعث إلى النصارى رسولا من عنده يقول لهم إني قد رضيت دينكم ورغبت فيه فإذا قدم عليكم ركب من الشام من النصارى فأخبروني بهم فما مضى زمن حتى قدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى فبعتوا إلى سلمان فلما جاءه الرسول قالت سلمان للرسول اذهب فإذا قضى التجار حاجاتهم وأرادوا الرجوع إلى الشام فآذنوني فلما قضى التجار حاجاتهم وأراد الرجوع إلى الشام أرسلوا إليه وباعدوه في مكان فتحيل حتى فك القيد من قدميه ثم خرج إليهم فانطلق معهم إلى الشام دخل الشام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 حفروه فأخرجوا سبع قلال مملوءه ذهبا وفضة فقالوا والله لا نذفنه أبدا ثم صلبوه على خشبة ورجموه بالحجارة وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه في الكنيسة قال سلمان فما رأيت رجلا لا يصل الخمسة كان خيرا منه اعظم رغبة في الاخرة ولا ازهد في الدنيا ولا اذأب ليلا ولا نهارا منه فاحببته حبا ما اعلم اني احببته شيئا كان قبله فلم يزل سلمان يخدمه حتى كبر وحضرته الوفاة حزن سلمان على فراقه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 حتى صارت عنده بقرات وغنم ثم لم يلبث العابد أن مرض ونزل به الموت حزن سلمان عليه وقال لهم ودعا يا خلان إلى من توصي بي فقال الرجل العابد يا سلمان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 فغضب سيده ثم رفع يده فلطمه بها نقمة شديدة وقال ما لك هذا؟ اقبل على عملك فسكت سلمان وصعد نخلته يكمل عمله وقلبه مشغول بخبر النبوة، ويريد ان يتيقن من صفات هذا النبي التي وصفها له صاحبه. يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم نبوه فلما اقبل الليل جمع سلمان ما كان عنده من طعام ثم خرج حتى جاء إلى النبي عليه السلام وهو جالس بقباء، فدخل عليه فإذا حوله نفر من أصحابه فقال سلمان إنه بلغني أنكم أهل حاجة وغربة وقد كان عندي شيء وضعته للصدقة فجئتكم به ثم وضعه سلمان بين يدي النبي عليه السلام واعتزل ناحية ينظر إليه ماذا يفعل فنظر النبي عليه السلام إلى الطعام ثم التفت إلى أصحابه فقال كلوا وأمسكه فلم يأكل فلما رأى سلمان ذلك قال في نفسه هذه والله واحدة لا يأكل الصدقة وبقي اثنتان ثم رجع إلى سيده وبعدها بأيام جمع طعاما آخر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 تحرك النبي صلى الله عليه وسلم كذبين فألقى رداءه عن ظهره فنظر سلمان إلى الخاتم، فعرقه فانكب عليه يقبله ويبخي فالتفت النبي عليه السلام إليه وقال تحول أيجلس أي اجلس فاستدار حتى قابل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن خبره فقص سلمان عليه قصته وأخبره أنه كان شابا مترفا ترك العزة والسلطان طلبا للهداية والإيمان حتى تنقل بين الرهبان يخدمهم ويتعلم منهم واتقر به المقام عبدا مملوكا بعد أن كان ابن ملك عبد مملوك ليهودي في المدينة ثم أخذ سلمان ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم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 له وقد حصلت تلك الجوائز تقسم دعاهم فنفوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم ينادونه يا ربي يا ربي إننا عبيدك لا نبغي سواك وتعلم ولو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا بها طوعا ولله سلم كما بدلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم وللله أكباد هنالك أودع الغرام بها فالنار فيها تضرم وللله أنفات يكاد بحرها يدوب المحب المستهام المتيم وللله أفضال هناك ونعمة وبر وإحسان وجود ومرحم وللله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الزموع ويسجم فبالله ما عذر امرئ هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدمه ولكن ما التوفيق بالله إنه يخص به من شاء فضلا وينعم ومن الناس من اشتاق إلى الهداية ولكن يمنعه منها بغضه لبعض الصالحين نعم أو مواقف وقعت له معهم فحمل في نفسه عليهم أو تجده يعلق صلاحه واستقامته Di kişilerle eschat...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 من تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب الله إليه باع، ومن استقر في قلبه الإيمان ثبت على عبادة الرحمن وإن اشتد عليه البلاء ابتلا ابتلا الله الله وانتقل معي إلى هناك انتقل إلى هناك وادخل إلى المدينة وانظر إلى النبي عليه السلام وقد جلس مع أصحابه الكرام فحدثهم عن البيت الحرام وفضل العمرة والإحرام فطارت أسئدتهم شوقا إلى ذاك المقام فأمرهم بالتجهز للرحيل إليه وحثهم على التسابق عليه فما لبثوا أن تجهزوا وحملوا سلاحهم وتحرجوا فخرج صلى الله عليه وسلم مع ألف مئة من أصحابه مهلين بالعمرة ملبين يتسابقون إلى البلد الأمين فلما اقتربوا من جبال مكة بركت القصوى ناقت النبي عليه السلام فحاول أن يبعثها لتقوم فأبت عليه فقال الناس خلأت القصوى أي عطت القصوى فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل يعني فيل أبرهة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 فخرج إليه كبارهم ليردوه عن مكة فأبى إلا أن يدخلها معتمرا فما زالت البعود بينه وبين قريش حتى أقبل عليه سهيل بن عمر فصالح النبي عليه السلام على أن يعود إلى المدينة ويعتمر في العام القادم ثم جعلوا بينهما صلحا عاما وفيه اشترط سهيل ألا يخرج من مكة مسلم مستضعف يريد المدينة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 فإذا هو أبو جندل ولد سهيل بن عمرو وكان شابا قد أسلم فعذبه أبوه وحبثه فلما سمع بالمسلمين تفلت من الحبس وأقبل يجر قيوده تفيل جراحه دما وتفيض عيونه جمعا ثم رما بجسده المتهالك بين يدي النبي عليه السلام والمسلمون ينظرون إليه فلما رآه سهيل أبوه خضب كيف تفلس هذا الفتى من حبسه ثم صاحبي على صوته قال هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى مكة فقال صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد قال فوالله إذن لا أطالحك على شيء أبدا فقال عليه السلام فأجذ هذا لي قال ما أنا بمجيزه لك قال بلا ففعل قال ما أنا بفاعله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 يسأل ربه الثبات على الدين والعصمة واليقين أما المسلمون فقد رجعوا مع النبي عليه السلام إلى المدينة وهم في حنق شديد على الكافرين وحزن على المسلمين المستضعفين ثم اشتد العذاب على الضعفاء في مكة حتى لم يطيق له احتمالا فبدأ أبو جندل وصاحبه أبو بصير وبقية المستضعفين في مكة بدأوا يحاولون التفلت من قيودهم حتى استطاع. ابو بصير رضي الله عنه ان يهرب من حبسه فمضى من ساعته الى المدينة يحمله الشوق ويحجوه الامل في صحبة النبي عليه السلام واصحابه مضى يطوي قفار الصحراء تحترق قدماه على الرمضاء حتى وصل المدينة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 رأى جسد صاحبه ممزقا مجندلا مفرقا ففزع وفر حتى اتى المدينة فدخل المسجد يعدو فلما رآه النبي عليه السلام مقبلا فزعا قال لأصحابه لقد رآ هذا دعرا فلما وقف بين يديه عليه السلام صاح من شدة الفزع وقال يا محمد قتل والله صاحبي واني لمقتول فلم يلبس أن دخل عليهم أبو بصير تلتمع عيناه شررا والسيف في يده يقطر دما ثم قال يا نبي الله قد أوصى الله ذمتك قد ردتني إليهم ثم نجاني الله منهم فضمني إليكم قال لا فطاح أبو بصير بأعلى صوته قال أو يا رسول الله أعطني رجالا أستح لك مكة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 فنزل هناك في صحراء قاحلة لا أنيس فيها ولا جليس تسامع به المسلمون المستضعفون في مكة تعلم أنه باب فرج إن لهم فالمسلمون في المدينة لا يقبلونهم والكفار في مكة يعذبونهم فتفلت أبو جندل من قيوده فلحق بأبي بصير ثم جعل المسلمون يتواجدون إليه في مكانه حتى كثر عددهم واشتدت قوتهم فجعلوا لا تمر بهم قافلة تجارة القريش إلا اعترضوا لها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 له من نبادا فطوب لأبي بصير من يثبت اليوم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 وتتابعة الزلات وعظمت السيئات أما انا لك أن تتوب وتترك الذنوب وتأوب وربك ينظر إليك ويرقب ويسخط ويغضب والملائكة تسجل وتكسب وتحصي وتحسب وأن تتابر في غفلاتك لاهن عن يوم مماتك أفلا تصبر عن فراق لذة لراحة عظيمة وجنات كريمة تصبر قليلا إنما هي ساعة فإذا أصبت ففي رضا الرحمن فالقوم كانوا يألمون ويصبرون وصبرهم في طاعة الرحمن فتعب قليل حياتك الدنيا تجد راحاتها وسرورها بجنان بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس بليقضان بل قلبه في رقدة فإذا السفاق لبسه هو حلة الكسلان كانوا يطيعون الله ويقدمون لأجله أرواحهم ويبذلون أنفسهم وأبدانهم ولا يمننون عليه بذلك نعم ما يمنون عليه فهم المؤمنون حقا قال الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأمفتهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلمون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 لا يضيع أجر المحسنين فمن تصبر على مفارقة الشهوات وغض بطره عن المحرمات وحفظ سمعه عن الأغنيات وعث فرجه عن الفواحش والآتام ويده ورجله عن مواقعة الحرام بل من حاسب بما نظرت إليه عيناه أو سمعته أذناه أو مشت إليه رجلاه أو لمسته يداه من كان يعلم أن الله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 كل عذاب وبلاء السنة العاشرة من الهجرة خرج مسيلمة الكذاب في اليمامة في نجد من الجزيرة العربية ادعى النبوة وأنه رسول يوحى إليه قرآن ومن قرآنه أنه كان يقول والطاحنات طحنا والعاجنات عجنة والخابزات خبزة والساردات ثردى واللاقمات لقما ويهدي هديانا يسميه قرآنا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 فلا أسمع ما تقول يعني أنت أقل وأحقر وأدل من أن أسمع كلامك فأعاد عليه مسيلمة السؤال قال أتشهد أن محمد الرسول الله قال نعم أشهد أن محمد الرسول الله قال وتشهد أن رسول الله فقال له حبيب إني لا أسمع شيئا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 ثم قطع رجله ثم جدع أنفه واحتز أذنه وراح يقطع جسده قطعة قطعة ولحمه يتساقر ودماؤه تسيل وهو ينتفض على الأرض ويئن من الألم حتى مات رضي الله عنه نعم مات مات قطع لسانه ومزق جسده وكسرت عظامه في سبيل الرحمن جل جلاله حتى إذا أوقف بين يديه يوم القيامة فسأله ربه قال يا عبدي لما قطع لسانك وجدع أنفك وبترت يدك وسفك دمك قال في رضاك يا رب العالمين وما لجرح إذا أرضاكم ألم نعم من أجلك يا رب تنقلب الآلام إلى غرام والأناس إلى لذات والبكاء إلى حذاء والدماء إلى مسك وفيحاء ولئن عذبت يا رب في الأرض فبيض وجهي يوم العرض عندها يفرح ربه بلقائه ويبدل أنمه بنعمائه يرفع درجته ويغفر زلتا ولعله يناجيه ربه فيقول يا عبدي تقلب في النعيم كما تشاء فاليوم أنعمك نعيما لا شقاء معه أبدا وأعطيك ملكا لا تشارك فيه أحدا الملائكة يدخلون عليك من كل باب والنعيم بين يديك يأخذ بالألباب ولدينا مزيد وزيادة وفرحة وسعادة فآه ما أحسن تلك المحاضرة مع ملك الدنيا والآخرة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 فهو حبيبهم وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم يبتليهم بأنواع المصائب ليغفر لهم المعائب ألف لام ميم أحسب الناس أي يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبليهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقوا ناساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآهات وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن ونكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون كبر الأذلة وبعض الناس تشتاق نسله إلى الهداية ولكن يمنعه الكبر من اتباع شعائر الدين نعم يتكبر عن تقصير ثوبه فوق الكعبين وإعفاء لحيثه ومخالفة المشركين فجمال مظهره أعظم عنده من طاعة ربه وبعض النساء كذلك لا تزال تتساهل بأمر الحجاب حرفا على تكميل زينتها وحسن بزتها أو تعصي ربها بنس حاجبها أو تضيق لباسها وإذا نصحت استكبرت وطغت ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فكيف إذا كان هذا الكبر مانعا من الهداية كان جبلة ابن الأيهم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 فأقبل جبلة مع خمسمائة فارس من قومه فلما دنا من المدينة لبس ثيابا منسوجة بالذهب ووضع على رأسه ساجا مرصعا بالجوهر وألبس جنوده ثيابا فاخرة ثم دخل المدينة فلم يبقى أحد إلا خرج ينظر إليه حتى النساء والسبيان فلما دخل على عمر رحب به وأدنى مجلسه ولم يزل عند عمر حتى دخل موسم الحج فأراد عمر أن يحج فخرج معه جبلة فبينما جبلة يطوف بالبيت إذ وطئ على إذاره رجل فقير من بني فزارة فالتفت إليه جبلة مغضبا ثم رفع يده فنطم الرجل فهشم أمفه غضب الفزاري واشتكاه إلى عمر بن الخطاب فبعث إليه عمر وقال ما دعاك يا جبلة أن لطمت أخاك في الطواف فهشمت أمفه فقال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 قال عمر من مد لدينه فاقتلوه ان تنصرت ضربت عنقك قال اخرني الى غد يا امير المؤمنين قال لك ذلك فلما كان الليل خرج جبلة واصحابه من مكة وسار الى القسطنطينية فتنصر فما مضى عليه زمن هناك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 لي عمر ويا ليتني ارعى المخاض بقفرة وكنت اثيرا في ربيعة او مضر ويا ليت لي بالشام ادنى معيشة اجالس قومي ذاهب السمع والبطر ثم لم يدل على نصرانيته حتى مات نعم ما على الكفر لأنه تكبر عن الزلة لشرع رب العالمين فمن أراد السعادة الأبدية فليلزم عثبة العبودية وليكن لربه أكثر تواضعا وذلا يسجد بين يديه ويتقرب إليه مستجيدا لأمره منتهيا عن نهيه وزجره قال الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه وإليه تحشرون لعب ولحب وقد يرغب المرء في الهداية ويستقيم عليها زمانا ثم يغرى بمتع الدنيا إما بجاه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 وقد كان حفظ البقرة وآل عمران وكان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران ارتفع قدره عند الصحابة أغراه بعض المشركين بدنيا ومال ونساء فارتد عن الإسلام ولحق بعباد الأسلام طلبا لهذه المتعاة وأخذ يستهزئ بالنبي عليه السلام ويقول لأولئك الكفار ما يدري محمد إلا ما كتبت له يعني أنا الذي كنت أكتب له القرآن سيدعي أنه من عند الله فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخبره وكذبه وفرائه فرفع يديه للسماء ودعا عليه وقال اللهم اجعله آية فلم يلبس أن مات ما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 ثم طالت بهم الأيام ولم يستطيعوا فتح الحصن فذهبوا فلما كان بعد مدة مر فريق منهم بالحصن فتذاكروا ابن عبد الرحيم تساءلوا عنه وعلى أي حال هو الآن فلادوا باسمه قالوا يا ابن عبد الرحيم يا ابن عبد الرحيم فأطل عليهم قالوا يا ابن عبد الرحيم قد حصلت ما تريد فأين قرآنك وعلمك ما فعلت صلاتك فقال لهم لقد أنسيت القرآن كله ولا أذكر منه إلا آية الواحدة قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال الله ذرهم يأكل ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون هذا خبر ابن عبد الرحيم اغري بفتنة النساء فاشرك برب الارض والسماء وقد يغرى المرء بالمال فيكفر بالكريم المتعال وانظر الى الاعشى بن قيس كان شيخا كبيرا شاعرا خرج من اليمامة من النجل. يريد النبي عليه السلام راغبا في الاسلام مضى على راحلته مشتاقا للقاء النبي عليه السلام بل كان يسير وهو يردد في مدح النبي عليه السلام قائلا ألم تغسم ضعيناك ليلة أرمدا كما بات السليم مسهدا ألا أي هذا السائل أين يممت؟ فإن لها في أهل يثرب موعدا وآليت لا آوي لها من كلالة ولا من حفن حتى تلاقي محمدا نبي يرى ما لا يرى الناس ذكره أغار لعمري البلاد وأنجدا أجدك لم تسمع وصات محمد نبي الإله حيث أوصى وأشهد إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولا قيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على ألا تكون كمثله فترصد للأمر الذي كان رصدا وما زال ذاك الشيخ الكبير يقطع الفياف والقطار يحمله الشوق والغرام للقاء النبي عليه السلام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 فقالوا له يا أعشى دينك ودين آبائك خير لك قال بل دينه خير وأقوم قالوا له يا أعشى إنه يحرم الزنا فقال أنا شيخ كبير وما في النساء حاجة قالوا يا أعشى إنه يحرم الخمر قال إنها مذهبة للعقل مدلة للرجل ولا حاجة لي بها فلما رأوا أنه عازم على الإسلام قالوا له يا أعشى نعطيك مئة بعير على أن ترجع إلى أهلك وتترك الإسلام فقال لهم أما المال فنعم فجمعوها له فارسد على عقبيه وكر راجعا إلى قومه بكفره واستاق الإبل أمامه فرحا بها مستبشرا فلما كاد أن يبلغ دياره سقط من على ناقته فانكسرت رقبته ومات ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي قوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبطارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون وإذا أردت أن تتيقن بعاقبة مخالطة الفساق وأهل الفساد فانظر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 نسأل الله ابتباس على دينه حتى الممات ولعظيم أثر الصحبة في الثبات على الدين أمر الله المؤمنين والمؤمنات بلزوم الصالحين والصالحات وحذرهم من مخالطة الفاسقين والفاسقات قال الله عز وجل لنبيه واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشر يريدون وجهه ولا تعد عينك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 أن يحملهم مدين أن, أن, أن يكون مؤثرا في العصات لا متأثرا بهم ينصح هذا ويعظ ذات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يدعو إلى الله بالشريط النافع والكتاب المؤثر والنصيحة الصادقة ليزداد إيمانا مع إيمانه وقوة في استقامته وانظر انظر إلى الجبال الراسيات والخطى الثابتات انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر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 ودنا منه الفاتق عثبة بن ربيعة وجعل يطأ على بطنه وصدره ويضرب وجهه بنعلين مخصوفين ويحرفهما على وجهه حتى مزق لحم وجهه وجعل دماؤه تسيل حتى كان الذي يراه لا يدري أين وجهته من أمفه من شفته وأبو بكر مغمن عليه فجاءت قبيلته بنوثين يتعادون ودفعوا المشركين عنه وحملوه في ثوب ولا يشكون أنه ميس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 على الفتا والفتاة بل على المسلمين والمسلمات إذا عرضت لأحدهم شهوة أو شعر في قلبه بقتوة أو أحس بفتور عن الطاعات ورغبة في المحرمات أن يشك همه وغمه إلى أخ الناصح أمين وقد كان بعض السلف يقول لبعض تعال بنا نؤمن ساعة وروى الترمذي والنتائي بسند حسن أن مرتد ابن أبي مرتد رضي الله عنه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 وكانت طبيقة له في الجاهلية فلما رآها اختبأ في ظل جدار فرأته فأقبلت إليه فلما نظرت إلى وجهه عرفته فتذكرت ما بينه من حب وغرام لما كان يعبدان الأصنام قالت مرثد قال مرثد قالت مرحبا وأهلا هلما ثبت عندنا الليله؟ قال يا عناق حرم الله الزنا. قالت لا تفعلن أو لا أفضحن. قال لا. حرم الله الزنا. فصاحت قالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أثراكم. فتزع مرتد وهرب فتبعه ثمانية منهم ودخل حديقة واختبأ في غار منها فدخلوا وراءه فأعماه الله عنه فرجعوا إلى رحالهم.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 أتزوجها فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه يا رسول الله أنكح عناقاً فسكت عنه النبي عليه السلام حتى أنزل الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فقال صلى الله عليه وسلم يا مرشد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك بلا تنكحها فرضي الله عن مرته تأمل كيف تدارك نفسه رضي الله عن بسؤال النبي عليه السلام حتى ذهب ما وسوى به الشيطان له وذكر أبو نعيم في خليفة الأولياء عن عمرو بن ميمون بن مهران قال بعدما كبر أبي وذهب بصره قال لي هلما بنا إلى الحسن البصري؟ فخرجت به أقوده إلى بيت الحسن فلما دخلنا عليه قال له أبي يا أبا سعيد قد أنست من قلبي غلظة فاستل لي منه فقرأ الحسن أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون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 أن يكون المرء طائعا لله في سره وعلنه صح عند ابن ماجة وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال أن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثوراء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 فكان الشيطان ثالثهما فدعته إلى الفاحشة فقال لها إن رجلا يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بنذة فانية لمجنون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 وغضب الرب فلما مات وجدوا على ظهره آثار سواد فقال المغسلون بعضهم لبعض هذا ظهر حمال وما علمناه اشتغل حمال ومضت الأيام بعد دفنه فانقطع الطعام عن مئة بيت في المدينة من بيوت الأرامل والأيتام كان يأتيهم طعامهم بالليل يوضع عند أبوابهم لا يدرون من يحضره إليهم فعلموا أنه الذي كان ينفق عليهم يحمل الطعام إلى بيوتهم في ظلمة الليل وصام أحد الثلاث عشرين سنة يصوم يوما ويبتر يوما وأهله وهم أهله لا يدرون عنه كان له دكان يخرج إليه إذا طلعت الشمس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 يستشعرون العبودية لله في جميع أحوالهم هم المتقون حقا وأولياء الله صدقا والله يقول إن للمتقين مفادا حدائق وأعنابا وكواعبات رابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حتابا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 عن هداه مثلما تعمى وأعظم هذه العينان وصلاحه وفلاحه ونعيمه تجريد هذا الحب للرحمن فإذا تخلى منه أصبح حائرا ويعود في ذا الكون ذا خسران وعلى من وفقه الله للاستقامة على هذا الدين ألا يغسر بطول استقامته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 وكيف تباع أبكار تأنهن الياقوت والمرجان بقدرات دنسات مسافحات وأنهار من خمر اللذة للشاربين بشراب مفسد للدنيا والدين وكيف تباع لذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم بالنظر إلى وجه فاجرة قبيح جميم وسماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والألحان كيف يباع الجلوس على منابر اللؤلؤ يوم المزيد بالجلوس مع كل شيطان مريض نعم كيف ترغب عنها وكيف ترغبين عنها وهي دار غرسها الرحمن بيده وجعلها مقرا لأحبابه ووصف دخولها بالفوت العظيم وملكها بالملك الكبير الجسيم فإن سألت عن تربتها فهي المسك والزعفران وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن وحسباؤها لؤلؤ وجوهر وبناؤها فضة وذهب وإن سألت عن ثمرها فأحلام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 وعند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء نعم طوبى للغرباء فسئل صلى الله عليه وسلم كما, عند عند كما في رواية غير مسلم ومن الغرباء يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم هم قوم صالحون قليل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 معظما لجلال الله أمن يوم القيامة وفرح بلقاء الله وكان من أهل الجنة الذين قال الله عنهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين سمن الله علينا وقال عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم أما من كان مقبلا على المعاصي همه شهوة بطنه وفرجه آمنا من عذاب الله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 ولا تغسر بكثرة المتساقطين ولا ندرة الثابتين ولا تستوحش من قلة الثالكين يا معرضا عما يراد به وقد جد المسير فمنتهاه داني جزلان يضحك آمنا متبخفرا وكأنه قد نال عقد أماني خلع السرور عليه أوفى حلة طردت جميع الهم والأحزان يختال في حلل المسرة نافيا ما بعدها من حلة الأكفان ما سعيه إلا لطيب العيش في الدنيا ولو أفضى إلى النيران قد باع طيب العيش في دار النعيم بذى الحطام المضمحل للفاني اني اسال الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن يعيدنا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اجعلنا من الدعاه اليك اللهم اجعل ما نستقبله من أيام خيرا مما نستدبره يا ذا الجلال والاكرام اللهم عز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم أنصر إخواننا في افغانستان وأنصر إخواننا في الشيشان وأنصر إخواننا في كشمير وفي الفلبين وفلسطين اللهم ارفع راية المجاهدين في كل مكان اللهم اجعلهم يقاتلون في سبيلك ويعدون عذائك يا قوي يا عزيز اللهم اقم في فلسطين علم الجهاد اللهم ارفع في فلسطين راية الجهاد اللهم اجعل قايدهم فيه حبهم إليك وأكثرهم طاعة لك يا د الجلال والكرام اللهم عليك باليهود الغاطبين اللهم عليك بالنصار الظالمين اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم مزق ملكهم وترق جمعهم وشدق شملهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم اجعلهم هم ونساءهم وصبيانهم وأسلحتهم غنيمة للمسلمين يا قوي يا عزيز اللهم وانصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر من نصر الدين واخذل خذل الدين يا قوي يا عزيز اللهم احفظ بلادنا من الشرور واحفظ جميع بلاد المسلمين عامة اللهم من أراد بلادنا بالإفساد أو نشر الاختلاط بين العباد اللهم فضحه في الدنيا قبل الآخرة اللهم فضحه في الدنيا قبل الآخرة فيه عجائب قدرتك أرينا فيه عجائب قدرتك اجعله آية للمعتبرين اجعله آية للمعتبرين وعبرة للمتبصرين اللهم أظهر كمينته اللهم أظهر سريرته اللهم وفصح سوء يا قول يا عزيز اللهم وفقنا جميعا لفعل الخيرات ووفق لات أمورنا في هذه البلاد لما تحب وترضى وخذ بنواقيهم جميعا للبر والتقوى هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله واحد.